بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال شيرت وإذا الليشار مطلت وإذا الوحوش حفرت وإذا البحار شجرت وإذا مفصوخا جذعا واذا الماووده سئلا باي ذنب قتلت واذا الصفح نشر واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعيرا واذا الدم نه علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس والليل إذا عفت والصبح إذا تنفس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 ولقد رآه بالعفق المبين وما هو على الضيج بضمين وما هو بقول شيطان الوزيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن وما تشاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله وما تشاءون إلا رب العالمين